بعد أنكم يا أخوة يعني في موقف لرمز صحابي له من القدر الشيء الكبير وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه موقف أظن أني أنا وأنتم يا أخوة ومن يسمع يعني بحاجة إلى أن يستذكر مثل المواقف هذه كيف كان يتعامل مع نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه وكيف كان يذلها إذا حدثت ب الكبر والعجب روي عنه رضي الله تعالى عنه أنه في يوم من الأيام صعد المنبر ودعا الصحابة وجمعهم وعندما اجتمعوا قال إنما أنا عمير إنما أنا عمير إنما أنا عمير, إنما أنا عمير، وأمي كانت تلت السويق ثم نزل رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة لأجل أن يقول هذه كلمات عندما نزل قال له أصحابه رحمك الله يا أمير المؤمنين هذا جمعتنا فقال رضي الله تعالى عن حدثتني نفسي قالت أنت أمير المؤمنين وأنت كذا وكذا فكأنها تريد مني أن أعجب فأردت أن أذلها في الموقف الذي حدثتني فيه ولهذا جمعتكم في هذا الموقف يعني درس لنا جميعا بأن لا يعجب الإنسان بنفسه وإن بلغ ما بلغ من الشيء سواء في العلم أو في العمل وإنما المدح مدح الله سبحانه وتعالى والذم ذم الله سبحانه وتعالى كما قال علي بن أبي طالب قال الله تعالى نوره إله لو تدرون عني من أكون إله لو تدرون عني من أكون ظننتم فيا الا فالظنون لظننتم في الا فالظنون ولا ايقنتم باني مجرم عاشد ياه مجونا في أكتسي بضافیاب خلفها سود اوزاری اذا لم تعرفون آه لولا ستر ربي لبدا سؤة تحقیرها كل العيون يحسن الناس بي الظن나 وما عرفوا والله عني من اكون انا بالذنب سجین خافقی اشتكی لله اغلال السجون انا بالذنب اقاسی حرقا تلفح النفس بأنات الشجون ارفع الكسف مقرّا بالخطا وأناج الله بالدمع الهتون يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون أرفع الكف مقررا بالخطى وأناجي الله بالدمع الهتون أرفع الكف مقرا بالخطى وأناجي الله بالدمع الهتون يا إله العرش يا من أمره ان اراد الشيء فيك فنون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح انا تائبون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إن تائب